بَلْ تَرَوْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى وَأُوحِيَ إِلَى مُوسَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَّصِيبٌ تَصْلَى نَارًا دوس قومي نعين انيا ليس لهم طعام الا ஜுய மேுன் திய تسمع فيها لغيا في قَامَ مَنْضُوعًا وَنَمَارِقُ مَصُوفًا وَذَرُوا بِيَوْمٍ مَبْسُوطٍ أَفَلَا يَعْلَمُونَ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَأَنْتَ كِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصْطِيدٍ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ